أعوذ بالله من, الشي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم صاد كتاب انزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به لتنذر به وذكره للمؤمنين اتبعوا ما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 قال أنا خير منه خلقتني من نار خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أنت تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ ثُمَّ لَآتِينَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ سَمَائِرِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ قال أخرج منها مذوو م مدحورا لمن تبعك منهم لاملا أن جهنم لاملا أن جهنم منكم أجمعين ويا مسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئت ما ولا تقرب هذه الشجرة ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما.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 فَقَشَّجَرَتْ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ رَبَّنَا ظلمنا أن غُفْرَانَ وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قَالَهُ بِقَوْمٍ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَفِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا وارثوا آتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج بويكم كما أخرج أبويكم الجنة ينزع عنهما لباسهما ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم انا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون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 117. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون 118. فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله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 لهم لا يستأخرو ساعة لا يستأخرو ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إن يأتينكم رسل منكم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 وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبركم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا داركوا فيها جميعاً قالت أخرىهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون فاتهم عذاباً فآتهم عذابه ضعفاً من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلم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 ولا يدخلون الجنة حتى يرجى الجمل في سن الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين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 تجلي من تحت الأنحاء، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا وما كنا لولا أن هداه الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق.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 وَمَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَلَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ وَبَيْنَهُمَا حِجَابِ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 قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونذار أصحاب الأعراف لجالين يعرفونه مَا قالوا ما أغنعكم جمعكم ما أغنعكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمه ودخل الجنة لا خوف عليكم لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن يغفوا علينا من الماء أن أفيض علينا من الماء أو من رزقكم الله؟ قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوى ولعبه وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم نسأهم كما نسوا لقاء يومه. وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسواه من قبل قد جاءت رسول ربنا قد جاءت رسول بالحق فهلنا من شفاع؟ فهل لنا ميشفعاء؟ فيشفعون لنا أو نرد فنعمل أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترضون. ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يقلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر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 يُذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَلْجَئَنَّهُ الَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينٍ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 قال يا قوم ليس بي سفهه ولكنني رسول من رب العالمين ابلغكم رساله ربي وانا لكم ناصح ام عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم على رجل منكم لينذركم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 بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتمها أنتم وابا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 وَبَوَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلاء الله وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ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 فعقر الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح أتنا بما تعدنا إن قت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصح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 124. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون 125. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين 126. عليهم مطرا فَكَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَدِجَاءَتْ كُنْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ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 أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ قَدْ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ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 فتولّى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا إلا أخذنا أهلنا بالباسا بالباسا والضراء الى علمهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس ابا قد مس الضراء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 وَمَبْعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ حقيقٌ عَلَى أَلَّا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ قَالَ اجْعَلْ لِي عِنْدَكَ مَلِكًا فَيُورِثَنِي مِنْ أَهْلِي وَأُقِرَّ عَهْدِي بِهِ وَاجْعَلْهُ عَلَى عَرْشٍ مِنْ مَجْدٍ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يُبَيِّنُ لَكُمْ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ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 لنا لا أجرا إن لنا لا أجر إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إن تلقينا وإننا أنكون أن وإننا أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس واسترهم وجاووا بسحر عظيم.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 وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اتَّزَغُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرُكَ وَآلَهَا تَ قَالَ سَنَقْتُلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّ فَوْقَهُمْ قَاهِرًا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 قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا ألف رعون بالسنين ونقص من الثمرات ونقص من الثمرات لعلهم يذكروا.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 وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمر لو الضفادع آيات مفصلات آيات فاصلاً فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى دع لنا ربك ادع لنا ربك بما عهد عندك لئك شفت عنا الرجز لئك شفت عن الرجز لنؤمن لك ونرسل معك ولا نرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز علا أجلهم بالغوا هم بالغوا هم بالغوه إذاهم يكذون فانتقمنا منهم فغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها مشارق الأرض ومغاربها التي بارتنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنا على بني إسرائيل. على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا 119. قال إنكم قوم تجهلون 110. إن هؤلاء متبروا ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون 111. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين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 وَأَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهِ فَتَمَّ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ يَا هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا جَاءَ سالم قاتنا وكلمه ربه قال رب أرني قال رب أرني أو ظر إليك قال لن تراني ولكن ظر إلى الجبل فعند استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دك وخر موسى صعطا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 سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإيَّا روك الآية وإيَّا روك الآية لا يؤمن بها وإيَّا روس بيل الرشد لا يتخذه سبيلا وإيَّا روس بيل الغي يتخذه سبيلا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 ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمور ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال بنعم إن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 ربك من بعدها لغفور رحيم ولم ماسك تعموس الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبَّنَا لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمِنَ الْمُسْتَغْفِرِينَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هي إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ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 ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف يأمره بالمعروف وينهأهم عن المنكر ويحل له الطيبات ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه والتبعون الذي أُزِل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 إذ يعذون في السبت تأتينهم حيتان يوم السبتهم شرعة ويوم لا يسبتون لا تأتينهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمّة منهم لما تعذون قوما لله مهلكهم أو معذبهم أو معذبهم عذابا شديدا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 ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يأخذ عليهم نيثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا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 أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية وكنا ذرية من بعدهم أفتُهلكن بما فعل المبطنون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَلَخَّ مِنها فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تحمل عَلَيْهِ الْهَثَ إذ تحمل عليه الهث أو تتركه ذَلِكَ ذلك مثَلُ القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثَلُ القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كَانُوا يَظْلِمُونَ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 ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون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 إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحده وجعل منها زوجها وجعل منها زوجها ليسكن اليها فلما انتهى حملت حملا خفيفا فمرت به فَلَمَّا أَثْقَلَ الدَّعْوَ وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا لَنَا إِنْ أَتَيْتَنَا صالحا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَنْ أيشرفون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون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 126. أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون 127. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين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 وَإِنَّ يَزْغَنَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَاعِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم بِصِرُونَ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيْثِ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 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَذْكُرْ رَبَكَ فِي نَفْسِكَ ثَبَرَ وَخِفَتُوا وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ بِالْغُدُوِّ وَلَا صَالِحٌ وَلَا تَكُونُ مِنَ الْغَافِلِينَ إِن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون ويسبحونه وله يسجدون